كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورأي وكانت امرأة عاقرا وكانت امرأة عاقرا عاقرا فهبلي من الد يرثني ويرث من آل عقب وجعله رب رضيا. يا زكريا انا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أن يكون لي غلام وكانت امراتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عيثيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آية فألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم سبحوا اسبحوا بكره وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوه وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكا وكانت تقيا وبررا والديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا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 قال ربك هو علي هينوا ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني قالت يا ليتني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 وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني, وأوصاني بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأ...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 وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون نَحْنُ نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم إن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 الشيطان كان للرحمن عصيا يا ابت اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال اراغب انت عن الهتي يا ابراهيم لئن لم تنتهن ارجمنك واهجرني مليا